شبكة عباقرة التلاوة تقدم بصاننا نلمنه أبد الدهر أنجز وعده والبشر أضحاب لنا وبالحبيب المصطفى وبالحبيب المصطفى صلى عليك الله صلى عليك الله صلى